وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 والذين كذبوا بآياتنا واحتكذروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونثر ما كان يعبد آباؤنا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 فأنجينا والذين معه بِرَحْمَةٍ منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 اضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون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 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 قد على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا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 وَطَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَاءَ نَبْضَ الرَّاءِ وَالسَّرَاءِ فَأَخَذْنَا هُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَانِ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهذل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرْجِزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَأَنْتَ قَمْلًا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صدروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين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 وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخْذُوهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيْلَ يَتَخْذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفظ لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي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 قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت ارحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إِلَى مُوسَى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب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 وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُسْكُنُ هَذِهِ الْقَرِيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شئتم وطولوا حِقَّتُ وادخلوا, وادخلوا الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لكم سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ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 إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم لَا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْ مَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميفاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم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 واتل عليهم لبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان, فأتبعه الشيطان فَكَانَ من الغاوين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 ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس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 مَنَّو يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِيمَتِينَ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا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 هُوَ الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت ودعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما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 وَإِن تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتْبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ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 أذل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنما يزغنك من الشيطان مزغم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ ربي